الحمد لله رب المعلم الرحمن الرحيم مالك يوم نبدلون إياك نعبد وإياك نستعن ابدنا الصلاة أما guys uh -huh. and uh -huh. I uh -huh. تَجَنَّبُوا مَغَايِرَ رَبِّكُمْ وَلَا some of to <laughs>